عندنا ويخش في حياتنا نبدأ نشوف بقى ان احنا عاوزين نعيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم عاوزين نتربى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما انت تمسكتم به هي الايه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما انت به هي هيحصل لن تضل بعدي أبدا يعني طالما مصدد إذا هتبقى هذه مهدي إن شاء الله وده اللي احنا عاوزينه نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نضل أبدا وأن نظل متمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم باب يا جماعة من الأبواب المهمة جدا جدا ل... لأن ديك بتبقى اي... تصديق لقول سبحانه وتعالى لقول الله أصوات حسنة قدوة حسنة لنا في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة احنا بيحصل فيها إيه بيحصل فيها إن إحنا ب نتعامل به السنة مشين وفق النبي صلى الله عليه وسلم عندنا قدوة ومشين معه السؤال إيه الفرق بين الأدب والأخلاق إيه الفرق بين دين والدنيا أما تيجي تنظر العوامل النفسية اللي داخل الإنسان، وقدرالحضرتك العوامل النسّ النفسية اللي بتظهر في في أخلاق مُمّعة وفي حالة مزاجية معينة. إنما الأداب الأداب هي النواحي العملية في حياتنا النواحي العملية وليست النفسية إنما نواحي عملية. يعني منا عمليا نتكلم إيه؟ ما بعرفش أكلمك في حاجة اسمها درسوي حاجة اسمها أخلاق الطعام. إنما سميك أداب الطعام أداب الطعام 1-2-3-4-8-6-7-8 أداب أنت تأخذيهم وبتمشي عليهم على طول الأخلاق فيها عملية الاجتساب وفيها عملية الفطرة وفيها عملية فيها عملية إن إيه إن إيه إن دي جبلة جبلة في الإنسان ولا حاجة مهارة هو بيأخذها ويكتسبها ده الشغل ده إيه؟ ده حاجات أخلاقية ده حاجات أخلاقية إنما الأداب, الأداب الأمور بتبقى مختلفة لأنها بتبقى عملية عملية ومفيش فيها مفيش فيها إيه؟ مفيش فيها اكتسابات واحدين بالكو مفيش فيها اكتسابات مفيش فيها الأخلاق فيها تفاوت الأخلاق فيها تفاوت واحد عنده خلق معين وليكن ايه وليكن الصبر الصبر فواحد الصبر بتاعه 60% يبقى بنعتبره بنعتبره صابر وواحد ثاني خلق الصبر عنده 70% بنعتبره صابر وواحد عنده خلق الصبر 80% و90% بنعتبره صابر واخدين بالكم وكذلك مثلا الصدق وكذلك الأمانة دي كلها ممكن يحصل فيها تفاوتات إنما النهاردة أنا عندي في الأداب والاداب اللي هنشتغل عليها النهاردة هو ادب الطعام ادب الطعام إن إيه إن هقول لك كل بيمينك مفيش في تفاوت واخذين بالكوا هقول لك كل بيمينك ما فيش في تفاوت في الأكل باليمين ده هو حاضر سمعا وطاعة وتمسك ال المعلقة وتبدأ تأكل بيمينك ذا طبق الأداب واللي ما أكلش ب ب بيمينه واللي ما أكلش بيمينه ما طبقش الأداب وعلشان كده وعلشان كده هتيجي تبص ايه اختنا اسمق بتقول لنا ايه ممكن نقول ان الاخلاق مع الناس والاداب مع الناس ها وفي مواقف غير متعلقة بالناس يعني مش فاهم بقى انت يعني الاخلاق مع الناس طيب والاداب ايضا مع الناس ماشي وفي مواقف غير متعلقة بالناس طيب بتقول يعني ربما توضح لنا اكتر الفكرة آه آه بتاعتها في الأخلاق انت قاعد تحاول ما استطعت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم شيء فأتوا منه ما استطعتم وإنها يتكلم عن شيء فانتهوا طيب الأخلاق بقى جماعة الأداب لا يوجد فيها كذا الأداب لا يوجد فيها كذا الأداب مثلا ولكن في الشرب اللي بتصرب على ثلاث مرات الأداب ده تعيش إزاي وتأكل إزاي وتنام إزاي وتتزوج إزاي ويعني كل حاجة الأداب بتاعتها 1-2-3-4-5 فالدنيا بتكون واضحة جدا جدا وعلى خان كده عندنا من أهم الأمور اللي نبدأ بيها هي أمور الأداب اللي احنا يحصل حاجتين نتربى عليها ونربي الناس عليها خدوا بالكو يجب أنك تبدأ تربي نفسك على الأداب وبعد كده تعملي إيه تربي تبدأ بقى تنقل التربية للأثرين على هذه الأداب إن الإنسان فعلا إذا أراد أن يبدأ في طريق الاستقامة الإنسان إذا ما أراد أن يبدأ في طريق الاستقامة فعليه أن يبدأ بالأداب إذا أراد أن يبدأ بالاستقامة وإستباع حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فليبدأ بالأداب الأداب يعني إيه؟ الواحد يسأل عشان تبدأ تاخدي أداب وتبدأ تعرفي بعد كده الناس اللي هتربيهم أو هتعاملهم على حاجة هتربيهم تربيهم على أداب معينه. فنحن عند الأداب في العبادات كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع 1 2 3 4 5 كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 1 2 3 4 5 كيف كان يصوم كيف كان يحج كيف كان يقوم الليل دي حاجة انت بتخذيها وتقومي عاملة طبعة منها طبق الأصل وبتكمليها ويفضل انك بتنفذيها بنسبة ايه بنسبة مية في المية مفيش فيها اكتهدات مفيش فيها مجاهدة كبيرة للنفس واخد نبالكو، ليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب على ثلاث مرات يبقى إمتى حضرتك يسرب على كم مرة؟ على ثلاث مرات، بس توفيق هذا إن أنا على مرتين؟ طب ليه؟ طيب، أصلنا مش أدري أسرب على ثلاث مرات؟ طب ليه؟ أصلنا بحب أسرب على مرة واحدة؟ طب ليه؟ فإذا في باب الأدب بتلاقي إن الدنيا واضحة جدا جدا بعد كده تسأل عن المعاملات كيف كانت معاملات النريز صلى الله عليه وسلم وبعدين بنسأل على الأخلاق كيف كان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبنسأل على العداد إن شاء الله رب العالمين إحنا هنشتغل بفضل الله من صحيح الأدب دايما هحاول أدور معاك واشتغل معاك ناخد الأداب الصحيح لأن إن شاء الله إن في إيه دي حاجة أنت مش هتمر نفسك عليها ولا هترابي نفسك عليها انت إن شاء الله هتطبقيها من النهاردة انت ان شاء الله هتطبقيها من دلوقتي هل من يقصر في الأدب يأسم هنشوف دلوقتي هنشوف دلوقتي ايه خطورة التقصير في الأدب يا جماعة الأداب ده الكتالوج اللي تمشي عليه الكتالوج اللي تمشي عليه يعني احنا عندنا هقولك أدب معين أدب دخول البيت أدب دخول البيت ان الواحد هو داخل البيت يقول ايه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام كويس؟ كويس. طيب يا ترى لو انا اثرت في الادب ده هيحصل ايه؟ هيحصل حدث غيره بس ايه هي؟ ان الشيطان هيباد في بيتك في هذه الليل شوف الامر خطير ازاي؟ خطير جدا جدا طبعا طيب ان اما يجي الواحد يأكل من الاداب عند الطعام ان يقول الانسان ايه؟ بسم الله مش كده؟ طيب ده ادب من الاداب طيب لو واحد اكل وناسا يقول بسم الله ايه الموقف؟ حضرتك أختنا سمر رضي عليا لو إن واحد دخل البيت وبدأ يأكل وما قالش بسم الله إيه اللي هيفصل؟ هيأكل الشيطان معه ما احنا بقول إنه ما مرضاش يسمي هو ما مرضاش يسمي ده إجابة على السؤال بتاعك هل من يقصر في الأداب يا هو قصر في الأداب فنشوف اللي يقصر إيه أما واحد قصر في أداب أداب أداب بس من من الأداب اللي سألناها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هتلاقي العقبة بتاعتها كبيرة جدا جدا والأمر بتاعها صعب جدا جدا إن واحد يخش كده مجرد أن لسه أدب من الأدب أنه يقول عندما يفتح الباب ويدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن يبات الشيطان معه في البيت. سبحان الله إيه خطورة الأدب إن واحد ينسى أكل فيأكل الشيطان معه إيه خطورة الأدب إن رجل حتى في حالة اللقاء مع زوجته في حالة اللقاء مع زوجته فينسى أدب من الأدب وهو الذكر وأن يقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا به يترتب عليه ان يكون ولد يمثه الشيطان سلم يا رب ده الامر خطير جدا جدا هنشوف النهاردة في الادب اللي احنا عاوزين نتكلم فيه هنشوف ان احنا عندنا واحد بس قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا مش هقدر اعمل الادب ده يا رسول الله يعني انت فلتينا نسبة شوية انما مقدمة طيبة مقدمة طيبة ايه هي لك هنشوف واحد هنشوف واحد حصل ايه حصل ان هو ده مش مش رفض الأدب ده يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادب معين وتكبر عليه تكبر عليه وما رضاش يعمله فيا ترى العاقبه ايه اسمعي كده رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه عن اياس بن سلم احنا بنتكلم في ايه في صحيح مسلم معايا حضرتك السلام عليكم الحمد لله معايا شوفوا هنشوف أدب واحد وفي حد ما نفذوش من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيا في رجل جاءه عند النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي وجده بياكل بايه بشماله وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل بشماله فقال كل بيمينك أدب ده ولا مش أدب كل بيمينك ده أدب من أداب الطعام ولا لا أدب من أداب الطعام أنه قال له كل بيمينك فالرجل قال له إيه قال له لا أستطيع لا لا لا أنا مش هنفذ الأدب ده أنا مش هنفر الأدب ده فقال لا أستطيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استطعت دعا عليه لا استطعت يعني عندنا كده عنك ما أدرت عنك ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استطعت والنبي أخبرنا قال إيه ما منعه إلا الكبر رجل عنده كبر في قلبه وتكبر على الأدب وتكبر على أدب النبي صلى الله عليه وسلم قال فما رفعها إلى فيه يعني حصل إيدو اتشلت الرجل أما ترك أدب من أدب النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل إيه اللي حصل إني شلت يده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الأدب ومن أهل الأدب يلا نبدأ تعالوا نأخذ أول ما نأخذ أدب النهاردة هنتكلم على أدب معانقالة وهو أدب الطعام أدب الطعام الأداب بتيجي تزبط لك حدودك ويتعرفك الطريق السهل ل لأن أنت تتعامل في أمر من الأمور إزاي كان كده هل السبب الكبر أم ترك الأدب ذاته لا لا هو, هو, هو رجل كان متكبر فيه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم داعنا هو الحكتين إنو ما كالش باليمين خلصنا وخلصنا لهو كال باليمين خلاص ما كانش حصل حاجة إنو مرضوش يأكل باليمين فالامر مركب هو ترك الأدب لكبر ترك الأدب لكبر طيب تعالوا بقى أدب الطعام ليه أنا اختلت إن إحنا نبدأ بأدب الطعام لازم تعرفوا إن الطعام شهوة وإن الدين الإسلامي يجي يحدد لك الشهوات بتاعتك على سان الأمر ما يتسبش على الغارب خذوا اللي يطلق لنفسه الشهواء الشهوة شهوة الطعام شوية وهيطلق لنفسه شهوة البصر وشوية وهيطلق لنفسه شهوة الكلام وشوية وهيطلق لنفسه شهوات كتيرة ولذلك ان تحجيم الشهوات وضبط الشهوات والأداب اتباع الأداب في الشهوات ده أمر مهم جدا جدا فلذلك قلت أننا نبدأ بأذاب الطعام اللي هو إيه للأسف كلنا عندنا غالباتنا عندنا مشكلة فيه ليه لأن أكيد أنا ونتم ساعد أما بنشوف الإنسان عقله بيضيع عقله و و و وتتسع عيناه ويحمر وجهه ويشمر كمه و... و... و... ويسجل قوته وعافيته ها معايز كده ولا لا هو التواصل قليل النهاردة ليه؟ ما أنا كنت بسمع هو التواصل قليل النهاردة ليه؟ كاملونا مع بعض لسه وقت بسيط ان شاء الله رب العالمين ان احنا ايه نتكلم سوا لعل وعسى ان احنا نتبع هذا الادب ويدخل في حياتنا فيبقى الموضوع كويس جدا جدا ان شاء الله رب العالمين طيب يلا نستعين بالله سبحانه وتعالى ادب الطعام ادب الطعام عرفتوا ليه احنا عاوزين نبدأ بادب الطعام عرفته ان احنا كده باقتلة بتقول ايه بنقول بسم الله طيب عاوزين نشوف الاداب ما هو اكثر رقم واحد كان قالت اختنا اسماء ربنا نحفظها ويبارك فيها التسمية في اوله التسمية في اوله طيب ان انت اول ما تبدأ تأكل لازم تقول بسم الله كويس طيب بنقول بسم الله ليه يلا مني يجاوب عليا بنقول بسم الله ليه لماذا نقول بسم الله في بداية الطعام؟ برفع عليك أختنا ربنا يحفظك حتى لا يأكل معنا الشيطان. برفع عليك قدوة أم المؤمنين حتى لا يأكل معنا الشيطان. طيب ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما دليلك؟ ما دليلك على قول بسم الله في أول الأكل؟ لو حد جاب لي دليل كده يبقى حاجة جميلة يبقى احنا ماشيين كده فعلا وفق للSunnah النبي صلى الله عليه وسلم والدنيا واضحة جدا جدا عندنا اوعي تكوني بتقولي بسم الله عادة مثلك مثل الناس اما يجي يأكل بيسمي الله ما احنا عاوزين نعرف بيسمي الله ليه طيب اختلقت اسماء قالت جزء من الحديث و ما كملتوش انا اكمله هو قلت لنا تسمى الله وكل بيمينك وكل مما ليك أضافت حته والجيست قال لنا إيه يا ولن تمل الله وكل بيمينك وكل مما يليك ما شاء الله لا قوه بالله ففي ف في الصحيحين في الصحيحين يعني ايه الصحيحين فت الصحيحين يعني ايه الصحيحين البخاري ومسلم الله يفتح عليك يبقى إيه في أعلى درجات الصحة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكن بيمينك وكل مما يليك خذوا بالكبال اللي بيقول طيب إيه فوايد إيه فوايد الأداب شوفوا آه آه عمر ابن أبي سلمة يقول إيه؟ فما زالت تلك طعمتي بعد فما زالت تلك طعامتي بعدو، ففضلت العمر بعد ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول داء على طول أسم الله وكل بيميني وكل مما يليه. طيب في حد فينا، في حد فينا، وهو جاي يأكل مرة لسه يسمّ الله. في مرة, مرة كده من ذات المرار اه اه اه حد اه اه من ذات المرار حد نسى يسمي أقولوني كتير جدا برافو عليكي أنا بحب جدا يا جماعة الوضوح وأحب البساطة وأحب الواقعية على سبيل ما نبقاش عايشين في ايه في او في أمور يعني في وادي تاني والناس و و و في وادي أنا محبش كده أنا بحب ان الدنيا تبقى سهلة واضحة أنا علي أقول لكم أحيانا أنسى أن أسمي الله سبحانه وتعالى على بداية الطعام وانت بتجري وانت بتعمل وانت بتشتغل وانت جالك سندوتش وخدته وانت بتأكله وتأكله ولاد جنبك بتعمل أي حاجات كتيرها جدا جدا فبتنسى طيب أختنا بقى أسماء قالت ليه بننسى وأبدا بنقول في النص وأحيانا لا لا عاوزين لنا رب طبعا أنا أعمل إيه مع زحمة الدنيا وزحمة المشاكل الموضوع خلص لا الأداب, الأداب ما يتصفش خالص ولازم يكمل معاك إنه بقى ما تيجي تعمل بقى كده تقوم تعمل إيه تقوم تقول تسمي الله في أوله تقول بسم الله أوله وآخره يبقى حتى خذ يبارك حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ داله إن إمتي لو نسيتي ومسكيش مش نسيتي خلاص بقى بالتغفير ربنا لا أما نسيتي لا ارجعي بسرعة والحقي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم حتى حدث الحديث أصلاً حد يعرف يجيب لي الدليل والحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقوله واللي يثبت يبقى أتمنى واللي ما يثبت شيء برضو اخترعت ثمانية أدلة إيه أجزاء من الحديث جزاك الله خيرا لحد ما يثبت إن شاء الله عز يا جماعة يثبت لو ثلعت النرد الثلاثة أربع أحاديث احفظيهم وبعدين امشي على هذه الأداب وارتاحي وتبدأي تقولي الحمد لله والشكر لله أنا طبقت عشرة في المية من أذار النبي صلى الله عليه وسلم. واحد البنك الموضوع ممكن يكون سهل إزاي وإحنا مشيين مع بعض إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن ناسيا, فإن ناسيا في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره فليقل بسم الله في أوله وآخره وعندنا هنا قصة ظريفة دائما يعني بتحكى في هذا المكان ان في رواية عن أمنا عائشة وده يعني حديث في صحيح الترمذي رواية عن أمنا عائشة قالت كان نبيه صلى الله عليه وسلم بيأكل طعام في ستة من أصحابه النبي وستة من أصحابه قاعدين وقدامهم طبق عتن طبق زيت ايا كان, كان الطعام اللي موجود أمام النبي صلى الله عليه وسلم طبق وي منه ستة نفر ستة أفراد ستة من الصحابة فجاء عربي جرى جل بقى من من الأعراب من عندنا مثلا من البدو من الريف من الفلاحين وبعدين عمل إيه؟ فأكل الأكل اللي موجود في الطبق لو فيه عدد مثلا فأكل الأكل اللي موجود في الطبق في صار في مسك أخذ نص النص الأولاني أم واحد واحد بنص العسل وأم حطه في بقه وأم واحد النص الثاني حط في نص العسل الثاني وي حطه في بقه وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه لو سما لكفاكم لو هو سما سما الله وذكر اسم الله سبحانه وتعالى لا الأكل ده كفى الصحابة شفى الصحابة وفضلوا يأكلوا منه طيب خذتوا بالكوا بردو أدب ايه؟ ده واحد ما اتبعش الأدب بس ما سماش في أول الأكل أو في أوله وآخره فترتب عليه هذا الأمر طيب ايه خطرت لو احنا تركنا الأدب ده؟ ايه خطرت لو احنا تركنا الأدب ده؟ هديك نموذج صغير رواه مسلم انت صحيح. قلنا بنتكلم من الصحيح على ثاني يبقى انت ايه؟ مطمنة جدا جدا ان انت بتخدي حديث صحيح. أنت تلتزمي به ثم تلزمي الآخرين به أما تيجي إن شاء الله أنت تربي نفسك على هذا الحديث ثم بعد كده تربي الآخرين على هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مريت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيتة وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيتة والعشاء فست 85 طبعا خطر جدا جدا طيب ايه ثاني عندنا من الأداب من أداب الطعام حد عليك حاجة هلي ولا أولها هيا أصحاب السنة أصحاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم هلأكلوا بثلاث أصابع هاتلنا الرواية جبتها منين مم. مش حفظها طيب ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين شوفي الأول أدب اللي أنا عاوز أقوله الأكل باليمين الأكل بليمين لي لنفس الحديث السابق الله تعالى عليك إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله يبقى هذا الحديث الثاني عشان يدعم معنى الحديث الأولاني يا غلام ثمن الله وكل بيمينك وكل مما يليك لا قل بلق بمن الحديث ذهوت وذاي في مسلم في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله كويس؟ طيب تعالوا نقض حاجة ثالثة الرابعة بقى الأدب الرابع الأكل من الجانب الذي يليه تكل من الأدامك الأكل من الحاجة الأدامك ففي الصحيحين عن عمر بن أبي سلامة رضي الله عنه قال الحديث الصابت أيضا يا هلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك طب ممكن أسألك سؤاله إنهوت انا عاوز اطبق الحديث ده وبعدين قاعد في عزومة جميلة و... واحنا قاعدين في العزومة الجميلة دي ففي طبق انا بستاهيه وبعيد عني شوية اعمل ايه يعني انا الاكل اللي قدامي خلاص ماشي اكل كويس قدامي قدامي رز قدامي خضار وبعدين عاوز سلطه طبق السلطه بعيد عني قدامي اللي جنبي او بعيد عني في في السفره او في مكان الاكل طيب اكل من اعمل ايه ما فيش مشكله ام مطلوبه طب برافو عليك ماشي خلاص يبقى هنا الطلب وليس م... ما ما مدتش ايدي الطلب ولكن ايه ما مدتش ايدي كلام جميل طب مفيش تصرف تاني هو المقصود الاكل من امامي في نفس طرقي ولا على السفره طبعا على الاثنين الاثنين طبعا ما خلاص الطبق بتاعي قدامي ما هي الفكرة ايه ان اليد هي التطيش في الطبق قدامي وعلى صفرة برضو انا مد اروح اجيب من من بعيد عني خالص طيب نقول ايه وفي حاجة في حاجة ويحصل ايه لو اني اتعفف ليه ما جابش في الدماغنا دية ما انا اتعفف وارض بما اتصم الله لي او من من ما يليني ومن اللي قدامي القرار مش كذا ده حل تاني في حل ثالث اللي هو إيه؟ إن الناس يكرم بعضها البعض الناس يكرم بعضها البعض انتوا مجموعة بنات واحدة منكم عملت عزومة فاحنا فقعدتوا مع بعض على صفرا واحدة وعلى على مكان طعام واحد وكان قدامك طبق والطبق بتاعك انت اللي ان اختك اللي جنبها ما فيش من انت هتكريميها تبدأي تديها من اللي عندك وتعطيهم هم من نفس الأكل ده طيب عندنا أدب من الأداب اللي هو الأكل من الجوانب، الأكل من جوانب الطبق وعدم الأكل من نص الطبق. من مدش عندنا في نص النص الأكل بالضبط ما ينفعش يخلص، وده لأن عمدنا أصلاً حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. فضو إن ان ما تكليش من وسط الطبق لان البركة بتنزل من وسط الطبق احنا جماعة المسلمين المؤمنين يؤمنون بالغيب نعم يؤمن... ما تردت هو ليه ان احنا قاعدين نعمل ايه انا عاوز يا جماعة نخلي الموضوع كله عبارة عن ايه عاوز الموضوع كله عبارة عن ان احنا الحديث على ظاهرة يعني انت مجا قولي طب هو الطبق بتاعي هو الناس يقول ايه ولا تأكل من وسطها فان البركة تنزل في وسطها في وسطها انت ايه اصلا انا قدامي طبق رز ايه لي خليني ابدا يعني وفي ايدي المعلقة ليه احط المعلقة في نص الطبق حتى لو طبق صغير جدا ليه اكل من هل منطقه انا قدامي بيتزا صغيره هل منطقي ان انا اول ما ابدا اكل نص البيتزا اكل منطقة النص ولا القلب انسى انا اقطعها ازاي اصلا فقطعتها ازاي في حد في مره حد كده شفته طاير وبعدين اما جاي اكل ام ام قطع الحطة اللي في النص جوفها وأمواخذ القطع نيوها كي لها طب وهاليا صح أصلا هتبقوا تبص تلاقوا إن الأداب يعني إيه معاكس الأداب هتبقى أشياء إيه يعني إيه عكس عكس أداب النبي هتلاقوها إيه هتلاقوها إيه هتلاقوا أشياء متستقبل. إيه اللي منطقي بقيا إن أنا أقد الاداه المنطقيه الحمد لله أنا بحسب المنطقيه ان انا اخد دكتور الحته اللي في التورتايه دي, دي يعني التصراحه يبقى صعب جدا أنا متخيل كده قدام التورتايه واحد قام جاي وقام جايب السكينه وقام جاي نقص عامل دايرة دايرة دايرة دايرة أو واخد كده قلب التورتايه وامشيها في الطبق بتاعه ماشي وهيسيب لنا الجزء بقى عباره عن ايه عباره عن حلقه كده فيها جزء فاضي هيبقى صعب قوي أو قوي طيب ايضا من الاداب من الاداب وده ادب مهم جدا جدا الا يعيب طعامه اللا يعيب طعاما وده ما أكثر الخلق ده يعني ما أكثر الأدب ده نحن بنخلفه الأكل مش حلو الأكل مش كويس طب نعمل إيه في, في, في الأكل ده أنا مش أدل أكله كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط لا يتعيب طعاما قط شوفوا إيه إيه سيدنا أبو هريرة يقول, إيه؟ يقول عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب النبي ما عاب النبي ففي الصحيحين أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه إن اشتهاه أكله وإلا تركه دي حصلت حاجة عندي والله أنا عندي نفسي وبعدين جاي من من برا وجان جدا جداً وبعدين إيه فزكتي حطت إيه ال الأكل بتجيب الأكل من المطبخ وتحطه لينة وبعدين إيه فأنا بدأ أكل داخل أولها أنا جهاني الحقيني أي أكل أي حاجة فبدأت تجيب من المطبخ وتحط وانا أعطت على طول حتى من قبل ما تغير ولا أعمل أي حاجة وبدأت أكل فهي إيه؟ حطت الحاجة ورجعت ثاني المطبخ تجيب حاجة بقية ورجعت ثاني المطبخ تجيب حاجة بقية ورجعت فلقيت لها بكل شيء فقلت لها يعني ماشي بأكل أهو حاضر هاكل أهو وبعدين فراحي الثاني جابت حاجة وجدت برضه ما بتاكل شيء فقلت لها يتوس قلنا جعان والله حاضر يعني هكله هوت باكل باكل وهكله هوت فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يصر وبعد ذي هي معايا خد أول معلقة وكلتها ولت ييه إذا أنت تزين تستحمل يعني وقاعد من ساعتها وما قلتش حاجة فيعني هو كده هزبعائي وكده هزبعائي عملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم و مرضناش ان احنا نتكلم وبعدين وفخرات نقوم بك. كمان على سنة الناس كلمنا ما كلمتوش تكلمتوش ليه على فكرة دي كانت نكتة يريد حضراتكم تضحكوا السلام عليكم ايوة طب الحمد لله ما انا فعلا قلتلك حد يضحك او يعمل اي حاجة معكم طب الحمد لله والشكر جزاكم الله خيرا على... على سماعكم الحمد لله طيب عندنا الله مهم جدا جدا وده يعمل ايه بنعلق لأمهاتنا على هو وكده مش بر والدين نعيب يعني لا طبعا ما نعلقش لا والله, والله أنا شايف أن منعلقش نعلقش خالص تسلم إيديك جزاك الله خيرا والله جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله ده أنا كان نفسي فيها جدا جدا ايه مش احنا عندنا مواضع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني احل شوف توصل ل لسه انت بتقولي انا كنت اقول ده في مواضع النبي أحل فيها الكذب يا الله في مواضع النبي أحل فيها الكذب يعني شوفوا الكذب ده هذه الكثيرة وال والذنب القبيح صعب جدا جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الكذب في مواضع منها أن كذب الرجل على زوجته في شأن الأمر حتى, إيه يعني حتى هو ما يقولهاش يعني نفترض أن إيه هي مش أحب الناس إلى قلبه أن زوجته مش هي أحب الناس إلى قلبه ولكن يقول له يقول أنت أحب الناس إلي طيب لو حد طلب أكل تاني من غير ذم للأول أو عيد فيه ماشي طب ما تعالي نشوف بقى برضو أنا عاوز حاجة تعالي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه ونعمل زيه كويس تعالي أنا أقولك الحديث ثاني ولو حد فيكم كتبه يبقى حاجة جميلة جدا جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن لا تركه إن اشتهاه أكله وإن تركه النبي عمل إيه؟ إن اشتهاه أكله وإلا تركه خذوا بأسكوا يا جماعة لأننا تعرفين أصلا زي ما قلت لكم الأكل ده شهوة والطعام ده شهوة وبالتالي وبالتالي إن فعلا يا أخي آآ آآ يعني إيه؟ كافح شهوتك شوية اكبت شهوتك شوية آه فعلا أنت الأكل مش قادر تأكل طويل مش كيلة يعني ولو ما كنتش في الوقت ده أنت محتاج أصلا أنه في مرة يتحط قدامك أكل وما تكلش ايه المشكلة يعني ليه الدنيا ان, إن حد يقول ايه بس كده يعمل ما مدراش حاجة لان وفعلا الابل بيجي بايد مش كل مرة هي مرة او تلاتة او تلاتة انما يعني اكيد كل مرة طيب كمان يا جماعة بقى الصعب قوي قوي عليا وعليكم الصعب عليا وعليكم هو عدم الشبع عد فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن إقدام بن معد أكرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن من بطن ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. طيب لو حديث عادي عن الطعام وذكرته مثلا أصناف الطعام اللي بنحبها أو نكره لا ده مش مش إحنا مكاننا فين؟ <تصفيق> إن الأكل حط قدامك خلاص. الأكل اضحطته قدامك خلاص فاحنا عندنا الأدب عدم الشبع طبعا لا تأكل حتى تشبع وإذا, وإذا أكلنا لا تأكل حتى تجوع وإذا أكلنا لا نشبع او تعمله زي يبني أما يتبوني ايه قعد بياكل بياكل بياكل بياكل بياكل يبني يا, بني يا, بني يا بني الله يهديك يا ابني يبني تعالي الأبي نحن قوم إذا, أكل إذا أكلنا لا نشبع واخدين بالكم من إنه من عاوز يقول ايه طيب أيضا عدم الأكل متكئا ألا يعيب طعام قط عدم الشبع عدم النفخ في الطعام والشراب كده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون عرّجنا وتطرقنا إلى هذا الأدب ألا وهو أدب الطعام أن احنا نتعامل مع الطعام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نتكلم بقى الوقتي في دقائق سريعة جدا جدا عن الأخبار بتاعتنا أنا مش مبسوط خالص يا جماعة بعد إذن حضراتكم من المتابعة على جروب الوطف معايا ولا مش معايا انا مش مفتوط جدا جدا جدا كده انتهينا من هذا الادب إذا إذا أردت أختنا اسماء إن إحنا نرجع في حاجة أو نتكلم في حاجة تعالوا أنا زملاء دول عاوزين نتكلم عن المنتدى لو سمحتوا وعاوزين نتقابل نتقابل مرة جو في في خلال الأسبوع على الغرفة أيضا بإذن الله رب العالمين وعاوز إننا نفعل جروب الوسط شوية لأننا مش عارف فعلا إنتو عباداتكم أخبارها إيه إنتو الآداب اللي هناخدها هذه عملة إيه إحنا الصوت اللي بنأخده بنسمعه ولا لا فخلونا نتكلم بعد إذن حضراتكم على العبادات أخبار العبادات عم دينه نقل. الجروب اللي عليه زوجتي انتو عندكم جروب عليه زوجتي المفروض ان فرقة في جروب عليه زوجتي كويس طيب بالنسبة للورش هل ممكن هو فعلا في جروب يا جماعة وانا زوجتي مشتركة فيه وكان يعني زوجة الشيخ احمد هي دخلتنا فيه عملتنا مع بعض في سمر بتقول من الاسابيع الفترة الماضية كان مدي فاصل ما في مشكلة على الاعتذار بس نبدأ بقى باذن الله ورد القرآن تمام الحمد لله وسمعت الدرس الأول فقط وكده يبقى لسه الثاني ااا جروب بيها فقط دلوقتي طب جروب رفيقات سنة تانية كل حضراتكم على هذا ولا في حد مش عليه اللي مش عليه لازم يكون طبعا كل الطلب عليه علشان نتابع ونشوف تواصل معي رفقات الصف الثاني طيب مين عندنا مسؤول دلوقتي ممكن هو يتولى الموضوع ده مين عندنا هيتولى هذا الامر وهيتواصل مع المسؤولين ويتطمن وي وي وي وي وي وي لي ان كل الجروب دخل خراص ان كل اتغرفتنا على الجروب اتواصل مع حضرتك اختنا روعة القرآن ومع الاختة ام راحنا طيب أنا مهم جدا يا جماعة بالنسبة لي التفاعل الشديد جدا على, الـ على الـ خلال الأسبوع لأن زي ما اتفقت معاكم المادة ديت اللي احنا بنديها أبدا أبدا أبدا لا يمكن أخليها أن احنا بنتقبل نص ساعة ونمشي مستحيل مستحيل لأن مش يعني مش منهجي خالص ولا عندي استعداد ان أبل مجموعة يعني نص ساعة ونقول كلمتين ونمشي فعلشان كده هنكمل على الجروب وهنتوصل على الجروب بعد إذن حضراتكم طيب عندنا الأخوة الأخوات اللي هما قادة الورش الأخوات قادة الورش أين هم؟ أنا على فكرة يعني أريد اجتماع سريع أنا أريد اجتماع سريع مع قادة الورش ومع طلبة المعهد الصف الثاني علشان نعود نتكلم كلام مش كلام في المنهج على لدى يبقى كلام ترتيب لطريقة عملنا هتبقى ماشية ازاي ده مهم جدا جدا فارجوكم أخواتنا, أرجوكم اخواتنا مفيش مشكلة بالنسبة للتأخر يعني جزاكم الله خيرا ان حضرتي وحرصتي ونسبة الله سبحانه وتعالى انه يؤثر لك املك فيما بعد ذلك طيب ايه المعادل المناسب؟ الموعد المناسب لي أنا طيب أما أحدده أتواصل معكم إزاي أعرفوا لكم إزاي كزاكم الله خيرا وزاكم الله أدبا وحرصا أحدد المعهد أقوله إزاي عن طريق الوث حاضر الزوجة سيبلكم الجروب اللي هو إيه اسمه إيه رثقات سنة تانية رثقات سنة تانية حاضر ان شاء الله حد زواج بإذن الله وآكلمكم ان شاء الله رب العالمين جزاكم الله خيرا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كده انتهينا هوصيكم لحد ما نتقابل ان شاء الله الدرس التاني يا جماعة الدرس التاني من اسم من أسماء الله الحسنى من اسماء الله الحسنى اسم الله الملك لحد الوقت برضو مش هنعدي حاجة مش هنعدي حاجة الا ما نخلصها مش هنعدي حاجه الا ما نخلصها اسم الله الملك هتسمعوه للشيخ هاني حلمي الحديث بتاع الصحابي المرة اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيه اللي هو كان بتاع اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي بالزنا ايه نعم فعلا يعني اطب خلصت انت هنا منه لان خدنا منه فوائد كتير وخدوا بالكم من حاجة. قال تعالى لو كان البكل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لانفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي يبقى احنا اصلا لو خدنا حاجة من الوحي آية وضللنا قضينا فيها العمر فكنا نستفيد منها ولو ظلنا ظلنا خدنا حديث ولان الحديث وحي ان هو الا وحي يوحى وظلنا ان احنا نطلع الفوائد منه لاخد عمرنا كله فاحنا الحمد لله اللي خلاص عملنا فيه أنا حاسس إن ربنا كان يصر ويفهمنا منه معاني جديدة واستفدنا فيه بمعاني جديدة فيبقى الأمر إن شاء الله إيه خلاص يعني شايفين راح نستفي بهذا القدر وهايبقى لنا جلسات سوا إن إن شاء الله حاجة عاوزين نتكلم فيها نتكلم ونعيد ونزيد فيها. لو سمحت يا شيء قابة الدرس لان في اكتر من درس ومش بعرف اوصل للدرس بسهولة ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين ولا والله بعرف اوصله بسهولة برضو دي مسؤولية الـ الـ الاخوات اللي معانا القائمات على العمل والقائمات على الغرفة هم قادرة بيها والله لان انا برضو عندي نفس المشكلة اللي انت بتشوفيها ريت اخواتنا يشوفونا ان شاء الله الرابط ويشيروه ونبقى, ونبقى على تواصل به على طب اذن الله رب العالمين ناشي. اللي انا عاوز اعبال لكو فيه اللي هو جروب رقم الوقس بتاعي رقم الواتس الشخص التاعي ده علشان لو في حاجة حد يقوله انا اقول لكم الرقم بإذن الله رب العالمين لو حد في حاجة سريعة حاجة مشكلة حاجة زي كده هيحب يبعد لي حاجة على الـ الـ الـ الرسالة عندي مباشرة ان شاء الله احب انكم تعرفو تعرفو تعرفو تعرفوها هو رقم التليفون اللي موجود على صفحة الفيس واللي موجود على التليجرام واللي موجود على الواتس واللي موجود على كل وسائل التواصل الاجتماعي انا مثبت رقم واحد نثبت رقم واحد ده. كل الناس المشتركين معي على الصفحة او اللي, بي... اللي على الواتس او على التليجرام او اي حاجة على رقم 010 5670399 نبقى الرقم علشان ان شاء الله لو حاجة نتكلم سريعا 010 ستة خمسين سبعين تلاتة تسعة تسعة ان شاء الله ان شاء الله انتظروا لسرة قريبة على جروب رفقات سنة تانية اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته